الظلول اللي وصعت صدرك وشاخعت بدلت فيك التسامح والغلوجة بدلت فيك التسامح والغلوجة أقبل جاء ورحل هانت العشر عويبات والأذار يا زين ما ظني موجا والأذار يا زين ما ظني موجا وشمال دهب اسلاك لا تراخيت وش شو واخفق حبك يا وجا وش شو واخفق حبك يا ما لقيت حن ما الوقت انت كل واحد يتبع البعدو في جوجان كل واحد يتبع البعدو في جوجان دمود الحزن في الخفق لا غفله تحبك تقافت لا تبوجا غفله تحبك تقافت لا تبوجا اذني اللي افتت الطري وصاخت أكبر ما كانت لدد في روجا أكبر ما كانت لدد فيه روجا قفت علي يا مخلتنا والهوى بحر الغدر فيني بموجا والهوى